ثم جعلناه نقطة في قرار مكين ثم خلقنا النقطة علاقة فخلقنا العلاقة مضاه فخلقنا المضاهة عظاما فكسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للأكل وإن لكم في الأنعام لعبرة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 ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أي يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين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 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقُل الحمد لله فقُل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقُرِّب أنزلني منزل مبارك وأنت خير المنزلين إن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 هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى عن الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لن يصبحوا نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ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 يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرًا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جننا بل جاء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 ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون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 لمن الأرض ومن فيها <تصفيق> إن كنتم تعلمون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 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقنت موازينه فأولئكهم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَنفُخُ فِيهِمُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا ولبت علينا شقوتنا وكننا قوم ضالين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 يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري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 قال إن لبثتم إلَّا بِثُمْ إلَّا قَنِينَ اللَّوَ أنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَوْنَ وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ